<تصفيق> هلا بتضلوا معاي هون شوي بدي احقلكن قصة تيري خي هلأ بتضلوا معاي هون شوي بدي احقلكن قصة تيري خي كان هالخانون كان لها جدي اقوى منها الها عشيق كذبه تحبه بقلبه ودنها هل خانو كان لها جدي اقوى منها بقلبه ودنها هالزلمه هاي زلمه يا طابئ لو هيبه تلاقله أمبز عشق سعدان من شان ماله عبكرة ضاع المال وضل سعدان على حاله يا, يا ويلي يا ويلي عشاب اسمر جميل لجار اختياره قلبه إليها يميل يا عيني الها في الحمرة وكورنيش المزرعه السبع بنيات سبع بنيات سبع بنيات, بنيات وفوق طلع النهار وضاعت السبع بنيات السبع بنيات يا عيني ويا دلو يا تعتير وعلى ذات زت روح وعم بيقول عشقت سعدان من شان ماله ضاعت المصاري وضل القرد على حاله يا <تصفيق> <تصفيق> شنش أقولها من شنش قولها من تاني وطول عليها دفولي ونجدر ولحم بعاجل ولمني كمان لبناني لبناني لبناني لبناني, لبناني, لبناني, لبناني من شنش قولها من